متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور النعين متكئون على الأرائك المزينه قد جعلت متقابلة بعضها إلى جانب بعض وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون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 وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة وأمددناهم بكل ما اشتهوهم اللحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتعاطون في الجنة كاسا لا يترتب على شربها ما يترتب عليها في الدنيا من الكلام الباطل والإثم بسبب السكر ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويدور عليهم غلمان سخر لخدمتهم كأنهم في صفاء بشرتهم وبياضها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 ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ام يقول هؤلاء المكذبون ان محمدا ليس رسولا بل هو شاعر ننتظر به ان يتخطفه الموت فنستريح منه قل تربصوا فاني معكم من المتربصين قل لهم ايها الرسول انتظروا موتي وانا انتظر ما يحل بكم من عذاب بسبب تكذيبكم اياي ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون بل اتامرهم عقولهم بقولهم انه كاهن ومجنون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 اختلقه فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين فلياتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا ان كانوا صادقين في دعواهم انه اختلقه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير خالق يخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق فلما لا يعبدون خالقهم أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم إذ لو ايقنوا ذلك لوحدوه ولآمنوا برسوله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 فَلْيَأْتِ مستمعهم بسلطان مبين أَمْ لهم مِرْقَاتٌ يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أَنَّهُمْ على حق فَلْيَأْتِ من استمع منهم إلى ذلك الوحي بحجة وَاضِحَةٍ تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق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 تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقولوا عنه هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة فلا يتعظون ولا يؤمنون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون فتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون وهو يوم القيامة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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي عَذَابًا قَبْلَ عَذَابِ الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالسَّبِيِّ وَفِي الْبَرْزَخِ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَلَكِنَّ مُعْظَمَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ فلذلك يقيمون على كفرهم ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم وبالصبر على تكذيبهم فقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي فإنك بمرأة منا وحفظ وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ومن الليل فسبح ربك وصل له وصل صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار